وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كالعهن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتد من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤيي وما في الأرض جميع ثم كلا إنها لضا نزعت للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا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 لإموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ Są to samozynki, są to samozynki, są to samozynki, są to samozynki, وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Pani Przewodnicząca! كَفَرُوا قِبَلَكَ Panie عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والموارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا